بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الروح للإمام أبا عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس الحادي عشر يقول رحمه الله فصل وأما المسألة الثامنة عشر وهي هل تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عنها؟ فهذه المسألة للناس فيها قولان معروفان حكاهما شيخ الإسلام وغيره وممن ذهب إلى تقدم خلقها محمد النصر المروزي وأبو محمد بن حزم وحكاه بن حزم إجماعا ونحن نذكر حجج الفريقين وما هو الأولى منها بالصواب قال من ذهب إلى تقدم خلقها على خلق البدن قال الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا قالوا ثم للترتيب والمهلة فقد تضمنت الآية أن خلقنا مقدم على أمر الله للملائكة بسجود لآدم ومن المعلوم قطعا أن أبداننا حادثة بعد ذلك فعلم أنها الأرواح قالوا ويدل عليه قوله سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا وهذا الاستنطاق والإشهاد إنما كان لأرواحنا إذ لم تكن الأبدان حينئذ موجودة ففي الموطأ حدثنا مالك عن زيد بن أبي ونيسة أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مصري بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريئن فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون وخلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق الرجل الجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة فإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار قال الحاكم هذا حديث على شرط مسلم وروا الحاكم أيضا من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ريرتا مرفوعة لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة امثال الذر ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال من هؤلاء يا رب قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم أعجبه وبيص ما بين عينيه فقال يا رب من هذا فقال هذا ابنك داود يكون في آخر الأمم قال كم جعلت له من العمر قال ستين سنة قال يا رب زده من عمري أربعين سنة فقال الله تعالى إذن يكتب ويختم فلا يبدل فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال أولم يبقى من عمري أربعون سنة فقال أولم تجعل ابنك داوود قال فجحد فجحد الذريته ونسي فنسي الذريته وخاطئ فخاطئ الذريته قال هذا على شرط مسلم ورواه التلمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وروه الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم وزاد محمد بن سعد ثم أكمل الله لآدم ألف سنة ولداود مئة سنة وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث أبي جعفر الرازي حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أوي بن كعب في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الآية قال جمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة فجعلهم أرواحا ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم أرس بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبعة وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين فلا تشركوا بي شيئا فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي، فقالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك، ورفع لهم أبوهم آدم، فرأى فيهم الغنية والفقيرة وحسن الصورة وغير ذلك، فقال ربي لو سويت بين عبادك، فقد إني أحب أن أشكر، ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، وخصوا بميثاق آخر بالرسالة والنبوة، فذلك قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، وهو قوله فأقم وجهك للدين حنيف من فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق الله وهو قوله هذا نذير من النذر الأولى وقوله أما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها المثاق فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فدخل مين فيها وهذا إسناد صحيح وقال إسحاق بن رهوي أخبرنا بقية بن الوليد قال أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قترة النصري عن أبيه عن هشاب بن حكي بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدوا الأعمال أم قد مضغ القضاء فقال إن الله لما أخرج ذريتها أدا من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار مؤسرون لعمل أهل النار قال إسحاق وأخبرنا النظر أنبانا أبو معشر عن سعيد المقبري ونافع مولى الزبير عن أبي هريرة قال لما أراد الله أن يخلق آدم فذكر خلق آدم فقال له يا آدم أي يدي أحب أن أريك ذريتك فيها فقال يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين فبسط يمينه وإذا فيه ذريته كلهم وإذا فيه ذريته كلهم ما هو خالق إلى يوم القيامة الصحيح على هيئته والمبتلى على هيئته والأنبياء على هيئتهم فقال ألا أعفيتهم كلهم فقال إني أحببت أن أشكر وذكر الحديث وقال محمد بن مصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن أبي مريم أما أنا بن سعد حدثني بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المخبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام قال خلق الله آدم ثم قال بيديه فقبضهما فقال اختر يا آدم فقال اخترت يمين ربي وكلتا يديك يمين فبسطها فإذا فيها ذريته فقال من هؤلاء يا رب قال من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة قال وأخبرنا إسحاق وحدثنا جعفر بن عون أنبأنا هشاب بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خارقها من ذريته إلى يوم القيامة وحدث أن إسحاق وعمر بن زرارة عن بأن عن كلثوم بن جابر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم الآية قال مسح ربك ظهر آدم فخرجت منه كل نسمة هو خارقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا الذي وراء عرفه فأخذ ميثاقهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ورواه أبو جمرة الضبعي ومجاهد وحبيب أبي ثابت وأبو صالح وغيرهم عن ابن عباس وقال إسحاق وأخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر في هذه الآية قال أخذهم كما يأخذوا بالمشط من الرأس وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الله ضرب من كبه الأيمن فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية فقال هؤلاء أهل الجنة ثم ضرب من كبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء فقال هؤلاء أهل النار ثم أخذ عهده على الإيمان به والمعرفة له ولأمره والتصديق له وبأمره من بني آدم كلهم وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا وذكر محمد بن نصر من تفسير السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمدني عن سعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الآية لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ وكهيئة الذهر فقال لهم أدخل الجنة برحمتي ومسح صفحة ظهره اليسر فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذهر فقال لهم ادخلوا النار ولا أباري فذلك حيث يقول وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ثم أخذ منهم الميثاق فقال ألست بربكم فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية فقال هو والملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن رأبه الله، ولا مسرك إلا وهو يقول إن وجدنا أبانا على أمة، فذلك قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم، وقوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره، وقوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، قال يعني يوم أخذ عليهم الميثاق، قال إسحاق وأخبرنا روح بن عبادة، حدثنا موسى بن عبيدة الرابذي، قال سمعت محمد بن كعبن القرضي، يقول في هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية أقر له بالإيمان والمعرفة الأرواح قبل أن يخلق أجسادها قال وحدثنا الفضل بن موسى عبد الملك عن عطاء في هذه الآية قال أخرجوا من صلب آدم حتى أخذ منه المثاق ثم ردوا في صلبه قال إسحاء وأخبرنا علي بن الأجله عن الضحاك قال إن الله أخرج من ظهر آدم يوم خلقه يكون إلى أن تقوم الساعة فأخرجهم مثل ذر، فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالت الملائكة شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، ثم قبض قبضة بيمينه، فقال هؤلاء في الجنة، وقبض أخرى، فقال هؤلاء في النار، قال إسحاق وأخبرنا أبو عامر العقدي وأبو نعيم الملائي، قال حدثنا هشاون سعد عن يحيا، وليس بابن سعيد، قال قلت لابن المسيب ما تقول في العزل، قال إن شئت حدثتك حديثا هو حق، إن الله سبحانه لما خلق آدم أراه كرامة لم يرها أحد من خلقه أراه كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة فمن حدثك أنه يزيد فيهم شيئا أو ينقص منهم فقد كذب ولو كان لي سبعون ما باليت وفي تفسير بن عيينة عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا قال يوم أخذه الميثاق قال إسحاق فقد كانوا في ذلك الوقت مقريا وذلك أن الله عز وجل أخبر أنه قال ألست بربكم قالوا بلى والله تعالى لا يخاطب إلا من يفهم عنه المخاطبة ولا يجيب إلا من فهم السؤال فإجابتهم إياه بقولهم دليل على أنهم قد فهموا عن الله عز وجل وعقلوا عنه استجهاده إياهم ألست بربكم فأجابوه من بعد عقل منهم للمخاطبة وفهم لها بأن قالوا بلى فأقروا له بالربوبية فصل واحتجوا أيضا بما رواه أبو عبد الله بن منده أخبرنا محمد بن محمد بن صابر البخاري حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي حدثنا جعفر بن محمد بن هارون المصيصي حدثنا عطبة بن السكن حدثنا أرطاه بن المنذر حدثنا عطاء بن عجلان عن يونس بن حلبس عن عمر بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفين عام فما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف فهذا بعض ما احتج به هؤلاء، قال الآخرون الكلام معكم في مقامين، أحدهما ذكر الدليل على الأرواح إنما خلقت بعد خلق الأبدان، الثاني الجواب عما استدللتم به، فأما المقام الأول فقد قالت علي يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وهذا خطاب للإنسان الذي هو روحا وبدا، فدل على أن جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين، وأصرح منه قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وهذا صريح في أن خلق جملة النوع الإنساني بعد خلق أصله فإن قيل هذا لا ينفي تقدم خلق الأرواح على أجسادها وإن خلقت بعد خلق أب البشر كما دلت عليه الآثار المتقدمة قيل سنبين إن شاء الله أن الآثار المذكورة لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سابقا مستقرا ثابتا وغايتها أن تدل بعد صحتها وثبوتها على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسم وقدر خلقها وآجالها وأعمالها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم عادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له ولا تدل على أنها خلقت خلقا مستقرا ثم استمرت موجودة حية عالمة ناطقة كلها في موضع واحد ثم ترسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله أبو محمد بن حزم فهل تحتمل الآثار ما لا طاقة لها به نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق, بها الذي سبق به التقدير أولا فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه تعالى في جميع مخلوقاته فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير الذي قدره لها لا تزيد عليه ولا تنقص منه فالآثار مذكورة إنما تدل على إثبات القدر السابق وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة وأما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية فمن قال من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الأهية والآية لم تدل على هذا، بل دلت على خلافه، وأما حديث مالك فقال أبو عمر هو حديث منقطع، مسلم بن يسار لم يلقى عمر بن الخطاب، وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة، وهو أيضا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة، ومسلم بن يسار هذا مجهول، قيل إنه مدني وليس بمسلم بن يسار البصري، قال ابن أبي خيثمة، قرات على يحيى بن معين حديث مالك هذا عن زيد بن أبي أنيسة، فكتب بيده على مسلم بن لا يعرف، ثم ساقه أبو عمر من طريق النسائي، أخبرنا محمد بن وهب، حدثنا محمد بن سلمة، قال حدثني أبو عبد الرحيم، قال حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن مسلم بن يسار. عن نعيم بن ربيعة ثم ساقه من طريق بن سنجر حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد عن مسلم عن نعيم قال أبو عمر وزيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة إن الذي لم يذكره احفظ وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيع جميعا غير معروفين بحمل العلم ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب غيره وجماعة يطول ذكرهم ومراد أبي عمر الأحاديث الدالة على القدر السابق فإنها هي التي ساقها بعد ذلك فذكر حديث عبد الله بن عمر في القدر وقال في آخره وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله ففيما العمل فقال إن أهل الجنة يسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار يسرون لعمل أهل النار قال وروي هذا المعنى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق وممن روى هذا المعنى في القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طارب وأوي بن كعب وعبد الله بن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو سريحة الغفاري وعبد الله بن أسعود وعبد الله بن عمر وعمران بن حسين وعائشة وأنس بن مالك وسراقة بن جعشم وأبو مصر الأشعري وعبارة بن الصامت وأكثر أحاديث هؤلاء لها طرق شتاة ثم ساق كثيرا منها بإسناده وما حديث أبي صارح عن أبي هريرة فإنما يدل على استخراج الذرية وتمثيلهم في صور الذر وكان منهم حينئذ المشرق والمظلم وليس فيه أنه سبحانه خلق أرواحهم قبل الأجساد وأقرها بموضع واحد ثم إنه يرسل كل روح من تلك الأرواح عند حدوث بدنها إليه نعم هو سبحانه يخص كل بدن بالروح التي قدر أن تكون له في ذلك الوقت، وأما أنه خلق نفس ذلك البدن في ذلك الوقت، وفرغ من خلقها وأودعها في مكان معطرة عن بدنها، حتى إذا أحدث بدنها أرسلها إليه من ذلك المكان، فلا يدل شيء من الأحاديث على ذلك البتة لمن تأملها، وأما حديث أبي بن كعب فليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم وغايته لو صح ولم ينصح أن يكون من كلام أبي وهذا الإسناد يروى به أشياء منكارة جدا مرفوعة ومنقوفة وأبو جعفر الرازي والثقة وضعف قال علي بن المديني كان الثقة وقال أيضا كان ياخلي الطالب وقال ابن عيينة هو ثقة وقال أيضا يكتب حديثه إلا أنه يخطئ وقال الإمام أحمد ليس بقوي في الحديث وقال أيضا صالح الحديث وقال الفلاس سيء الحفظ وقال أبو زرع يهم كثيرا وقال ابن حبان ينفرد بالمناكير على المشاهير قلت ومما ينكر من هذا الحديث قوله فكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها الميثاق فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فدخل من فيها ومعلوم أن الروح الذي أرسل إلى مريم ليس هو روح المسيح بل ذلك الروح الذي نفخ فيها فحملت بالمسيح قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فالروح المسيح لا يخاطبها عن نفسه بهذه المخاطبة قطعا وفي بعض الطرق حديث أبي جعفر هذا أن روح المسيح هو الذي خاطبها وهو الذي أرسل إليها وها هنا أربع مقامات أحدها أن الله سبحانه استخرج صورهم وأمثالها فميز شقيهم وسعيدهم ومعافاهم من ممتلاهم والثاني أنه سبحانه أقام عليهم الحجة حينئذ وأشهدهم بالغبوبيته واستشهد عليهم ملائكته الثالث أن هذا تفسير قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم الرابع أنه أقر تلك الأرواح كلها بعد إخراجها بمكان وفرغ من خلقها وإنما يتجدد كل وقت إرسال جملة منها بعد جملة إلى أبدانها فأما المقام الأول فالأثار متظاهرة به مرفوعة ومنقوفة وأما المقام الثاني فإنما أخذه من أخذه من المفسرين من الآية وظنوا أنه تفسيرها وهذا قول جمهور المفسرين من أهل الأثر قال أبو إسحاق جائز أن يكون الله سبحانه وجعل لأمثال الذر التي أخرجها فهما تعقل به كما قال حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم وقد سخر مع داود الجبال تسبح معه والطير وقال ابن الأنباري مذهب أصحاب الحديث وكبراء العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صور الذر فأخذ عليهم المثاق أنه خالقهم وأنهم مصنعون فاعترفوا بذلك وقبلوا وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم كما جعل الجبل عقلا حتى خوطب وكما فعل ذلك بالبعير لما سجد والنقلة حتى سمعت وانقرادت حين دعيت وقال الجرجاني ليس بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذرية وبين الآية اختلاف بحمد الله لأنه عز وجل إذا أخذ من ظهر آدم فقد أخذهم من ظهور ذريتهم لأن ذرية آدم ذرية لذريته بعضهم من بعض وقوله أن يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أي عن الميثاق المأخوذ عليهم فإذا قالوا ذلك كانت الملائكة جهودا عليهم بأخذ الميثاق قال في هذا دليل على التفسير الذي جاءت به الرواية من أن الله قال للملائكة شهدوا فقالوا شهدنا قال وزعم بعض العلم أن الميثاق إنما أخذ على الأرواح دون الأجساد لأن الأرواح هي التي تعقل وتفهم ولها الثواب وعليها العقاب والأجساد موات لا تعقل ولا تفهم قال وكان إسحاق ابن رهويه يذهب إلى هذا المعنى وذكر أنه قول أبي هريرة قال إسحاق وأجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد استنطقهم وأشهدهم قال الجرجاني واحتجوا بقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون والأجساد قد بليت وضلت في الأرض والأرواح ترزق وتفرح وهي التي تلذ وتألم وتفرح وتحزن وتعرف وتنكر وبيان ذلك في الأحلام موجود أن الإنسان يصبح وأثر لذة الفرح وألم الحزن باق في نفسه مما تلقى دون الجسد قال وحصل الفائدة في هذا الفصل أنه سبحانه قد أثبت الحجة على كل منفوس ممن بلغ ومما لم يبلغ بالميثاق الذي أخذه عليهم وزاد على من بلغ منهم الحجة بالآيات والدلائل التي نصبها في نفسه وفي العالم وبرسل المنفذة إليهم مبشرين ومنذرين وبالمواعظ بالمثلات المنقولة إليهم أخبارها غير أنه عز وجل لا يطالب واحدا منهم من الطاعة إلا بقدر ما لزمه من الحجة وركب فيهم من القدرة، وآتاهم من الآلة، وبيّن سبحانه ما هو عامل في البالغين الذين أدركوا الأمر والنهي، وحجب عنا علم ما قدره في غير البالغين، إلا أن نعلم أنه عدل لا يجور في حكمه، وحكيم لا تفاوت في صنعه، وقادر لا يسأل عن ما يفعل، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فصل، ونزع هؤلاء غيرهم في كون هذا معنى الأهية وقالوا معنى قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم أي أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا نطفا في أصلاب الأباء إلى الدنيا على ترتيبهم في الوجود وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم بما أظهر لهم من آياته وبراهينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم فليس من أحد إلا وفيه من صنعة ربه ما يشهد على أنه بارئه ونافذ الحكم فيه فلما عرفوا ذلك ودعاهم كل ما يريد ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته كما قال في غير هذا الموضع شاهدين على أنفسهم بالكفر يريدهم بمنزلة الشاهدين وإن لم يقولوا نحن كفر وكما تقول شاهدة جواره بقولك تريد قد عرفته فكأن جواره لو استشهدت وفي أسعها أن تنتقل شهادت ومن هذا الباب أيضا شهد الله أنه لا إله إلا هو يريد أعلم وبين فأشبه إعلامه وتبيينه ذلك شهادة من جهد عند الحكام وغيرهم هذا كلام ابن الأنباري وزاد الجرجاني بيانا لهذا القول فقال حكيا عن أصحابه إن الله لما خلق الخلق ونفذ علمه فيهم بما هو كائن صار ما لم يكن بعد مما هو كائن كالكائن إذ علمه بكونه مانع من غير كونه فسائغ في مجاز العربية أن يضع ما هو منتظر مما لم يقع بعد موضع الواقع لسبق علمه بوقوعه كما قال تعالى في مواضع من القرآن كقوله ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب العراف قال فيكون تأويل قوله وإذا أخذ ربك وإذ يأخذ ربك وكذلك قوله وأشهدهم على أنفسهم أي ويشهدهم بما ركبه فيه من العقل الذي يكون به الفهم ويجب به الثواب والعقاب وكل من ولد وبلغ الحنث وعقل الضر والنفع وفهم الوعد والوعيد والثواب والعقاب صار كأن الله تعالى أخذ عليه الميثاق في التوحيد بما ركب فيه من العقل وأراه من الآيات والدليل على حدوثه وأنه لا يجوز أن يكون قد خلق نفسه وإن لم يجوز ذلك فلا بد له من خالق هو غيره ليس كمثله وليس من, من مخلوق يبلغ هذا المبلغ ولم يقدح فيه مانع من من فهم إلا إذا حزبه أمر يفزع إلى الله عز وجل حتى يرفع رأسه إلى السماء ويشير إليها بإصبعه علما منه بأن خالقه تعالى فوقه فإذا كان العقل الذي منه الفهم والإفهام مؤديا إلى معرفة ما ذكرنا وذلالا عليه فكل من بلغ هذا المبلغ فقد أخذ عليه العهد والميثاق إذ جعل فيه السبب والآلة الذين بهما يأخذ العهد والميثاق وجائز أن يقال له قد قرأ أذعن وأسلم كما قال الله عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها قال واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتالمه وعن المجنون حتى يفيقه وعن النائم حتى ينتبه وقوله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها ثم قالوا حملها الإنسان الأمانة ها هنا عهد وميثاق فامتنعوا السماوات والأرض والجبال من حمل الأمانة قلوها من العقل الذي يكون به الفهم والإفهام وحمل الإنسان إياها لمكان العقل فيه قال وإلى العربي في مثل هذا المعنى ضروب نظم فمنها قوله ضمن القنان لفقعس سوآتها إن القنان لفقعس لا يأتلي والقنان جبل فذكر أنه قد ضمن لفقعس وضمانه لهم أنهم كانوا إذا حزبهم أمر من هزيمة أو خوف لجأوا إليه فجعل ذلك كالضمان منه لهم ومنه قول النابغه كأجارف الجولان من هلك ربه وحوران منها خاشع متضائل وأجارف الجولان جبارها وحوران الأرض التي إلى جانبها وقال هذا القيل إن في قوله تعالى أن يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما إشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم دليلا على هذا التأويل لأنه عز وجل أعلم أن هذا الأغذر العادي عليهم لألا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين والغفلة هنا لا تخلو من أحد وجهين إما أن تكون عن يوم القيامة أو عن أخذ الميثاق فأما يوم القيامة فلم يذكر سبحانه في الكتاب أنه أخذ عليهم عهدا وميثاقا بمعرفات البعث والحزاب وإنما ذكر معرفته فقط وأما أخذ الميثاق فالأطفال والأسقاط إن كان هذا العهد مأخوذا عليهم كما قال المخالف فهم لم يبلغوا بعد أخذ هذا الميثاق عليهم مبلغا يكون منهم غفلة منه غفلة عنهم فيجحدونه وينكرونه فمتى تكون هذه الغفلة منهم وهو عز وجل لا يؤخذهم بما لم يكن منهم وذكر ما لا يجوز ولا يكون محال وقوله أو يقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فلا يخلو هذا الشرك الذي يؤخذون به أن يكون منهم أنفسهم أو من آبائهم فإن كان منهم فلا يجوز أن يكون ذلك إلا بعد البلوغ وثبوت الحجة عليهم إذي الطفل لا يكون منه شرك ولا غيره وإن كان من غيرهم فالأمة مجمعة على أن لا تزر وازرة وزر أخرى كما قال عز وجل في الكتاب وليس هذا بمخالف لمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله مسح ظهر آدم وأخرج منه ذريته فأخذ عليهم العهد لأنه صلى الله عليه وسلم يقتص قول الله عز وجل فجاء مثل نظمه فوضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل قال وشبيه القصة بقصة قوله قال وهذا شبيه القصه بقصه قوله واذا اخذ الله ميثاقا النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه فجعل سبحانه ما أنزل على الانبياء من الكتاب والحكم ميثاقا اخذه من اممهم بعدهم يدل على ذلك قوله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه ثم قال للأمم أأقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فجعل سبحانه بلوغ الأمم كتابه المنزل على أنبيائهم حجة عليهم كأخذ الميثاق عليهم وجعل معرفتهم به إقرارا منهم قلت وشبيهم به أيضا قوله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا فهذا ميثاقه الذي أخذه عليهم بعد إرسال رسوله إليهم بالإيمان به وتصديقه ونظيره قوله تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم فهذا عهده إليهم على ألسنة رسله ومثله قوله لبني إسرائيل وأوفوا بعهد أوف بعهدكم ومثله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه وقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مرجم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فهذا ميثاق أخذه منهم بعد بعثهم كما أخذ من أممهم بعد إنذارهم وهذا الميثاق الذي لعن سبحانه من نقضه وعاقبه بقوله فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم خاسية فإنما عاقبهم بنقضهم الميثاق الذي أخذه عليهم على ألسنة رسله وقد صرح به في قوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ولما كانت هذه الآية ونظيرتها في سورة, في سورة مدنية خاطب بالتذكير بهذا الميثاق فيها أهل الكتاب فإنه ميثاق أخذه عليهم بالإيمان به وبرسله ولما كانت هذه آية الأعراف في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والإشهاد العام لجميع المكلفين بالإقرار بربوبيته ووحدانيته وبطلان الشرك وهو ميثاق وإشهاد يقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويستحق بمخالفته فلا بد أن يكون ذاكرين له عارفين به وذلك ما فطرهم عليه من الإقرار برضوبيته، وأنه ربهم وفاطرهم، وأنهم مخلوقون مربوبون، ثم أرسل إليهم رسله يذكرونهم بما في فطرهم وعقولهم، ويعرفونهم حقه عليهم وأمره ونهيه، ووعده ووعيده، ونظم الآية إنما يدل على هذا من وجوه متعددة، أحدها أنه قال وإذا أخذ ربك من بني آدم ولم يقل آدم وبن آدم غير آدم الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره وهذا بدل بعض من كل أو بدل اجتمال وهو أحسن الثالث أنه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم فلابد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار لا يذكر شهادة قبلها الخامس أنه سبحانه أخبر إن حكمة هذه الأشهاد إقامة الحجة عليهم لألا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل السادس تذكيرهم بذلك لألا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ومعلوم أنهم غافلون بالإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت فهذا لا يذكره أحد منهم السابع قوله أو يقول إنما أشرك هنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فذكر حكمتين في هذا التعريف والإشهاد إحداهما أن لا يدعو الغفلة والثاني أن لا يدعو التقليد فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون أي لو عذمهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك وسبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لا أهلكهم بما فعل المبطلون أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم، وأهلها غافلون، وإنما يهلكم بعد الإعذار والإنذار، التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليهم بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله «ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنا يفكون، أي فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله ربهم وخالقهم، وهذا كثير في القرآن، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فالله تعالى إنما ذكرهم على ألسنة رسله بهذا الإقرار والمعرفة، ولم يذكرهم قط بإقرار سابق على إيجادهم، ولا أقام به عليهم حجة. العاشر أنه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمذلولها، بحيث لا يتخلف عنها المدلول وهذا شأن آيات الرب تعالى فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات أي مثل هذا التفصيل والتبيين نفصل الآيات لعلهم يرجعون من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان وهذه الآيات التي فصلها هي التي بينها في كتابه من أنواع مخلوقاته وهي آيات أفقية ونفسية آيات في نفوسهم وذواتهم وخلقهم وآيات في الأقطار والنواحي مما يحدثه ضب تبارك وتعالى مما يدل على وجوده ووحدانيته وصدق رسله وعلى المعات والقيامة ومن أبينها ما أشهد به كل واحد على نفسه من أنه ربه وخالقه ومبدعه, ومبدعه وأنه مربوب مصنوع مخلوق حادث بعد أن لم يكن ومحال أن يكون حدث بلا محدث أو يكون هو المحدث لنفسه فلابد له من موجد أوجده ليس هو كمثله وهذا الإقرار والشهادة فطرة فطر عليها ليست بمكتسبة وهذه الآية وهي قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم مطابقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ولقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه، ومن المفسرين من لم يذكر إلا هذا القول فقط كالزمخ شريء، ومنهم من لم يذكر إلا القول الأول فقط، ومنهم من حكى القولين كمن الجوزي والواحدي والماوردي وغيرهم، قال الحسن بن يحيى الجرجاني، فإن اعترض معترض في هذا الفصل بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، إن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد ثم ردهم في ظهره وقال إن هذا مانع من جواز التأويل الذي ذهبت إليه لامتناع ردهم في الظهر ان كان أخذ الميثاق عليهم بعد البلوغ وتمام العقل قيل له إن معنى ثم ردهم في ظهره ثم يردهم في ظهره كما قلنا إن معنى أخذ ربك يأخذ ربك فيكون معناه ثم يردهم في ظهره بوفاتهم، لأنهم إذا ماتوا ردوا إلى الأرض للدفن، وآدم خرق منها ورد فيها، فإذا ردوا فيها فقد ردوا في آدم وفي ظهره، إذ كان آدم خرق منها وفيها رد، وبعض الشيء من الشيء، وفيما ذهبتم إليه من تأويل هذا الحديث على ظاهره، تفاوت بينه وبين ما جاء به القرآن في هذا المعنى، إلا أن يرد تأويله إلى ما ذكرناه، لأنه عز وجل قال، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، ولم يذكر آدم في القصة، إنما هو هنا مضاف إليه لتعريف ذريته أنهم منه وأولاده، وفي الحديث أنه مسح ظهر آدم فلا يمكن رد ما جاء به، فلا يمكن رد ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث إلى الاتفاق إلا بالتأويل الذي ذكرناه قال الجرجاني وأنا أقول ونحن إلى ما روي في الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذهب إليه أهل العلم من السلف الصالح أم يل وله أقبل وبه آنس والله ولي التوفيق لما هو أولى وأهدى على أن بعض أصحابنا من أهل السنة قد ذكر في الرد على هذا القائل معنا يحتمل ويسوغ في النظم الجاري ومجاز العربية بسهولة وإمكان من غير تعصف ولا استكراه وهو أن يكون قوله تعالى وإذا خذ ربك من بني آدم مبتدأ خبره من الله عز وجل عما كان منه في أخذ العهد عليهم وإذ يقتضي جوابا يجعل جوابه قوله تعالى قال بلى وانقطع هذا الخبر بتمام قصته ثم ابتدى عز وجل خبرا آخر بذكر ما يقوله المشركون يوم القيامة فقال شهدنا يعني نشهد كما قال الحطيئة شهد الحطيئة حين يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذري بمعنى يشهد الحطيئة يقول تعالى نشهد أنكم ستقولون يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أي عما فيه من الحساب والمناقشة والمؤاخذة بالكفر ثم أضف إليه خبرا آخر فقال أو تقول بمعنى وأن تقول لأن أو بمعنى واو نسق مثل قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فتأويله ونشهد أن تقول يوم القيامة إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أي إنهم أشركوا وحملون على مذهبهم في الشرك في صبانا فجرينا على مذاهبهم واختدينا بهم فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدين بهم والذنب في ذلك لهم كما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون يدل على ذلك قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون أي حملهم ويانا على شرك. فتكون القصة الأولى خبرا عن جميع المخلوقين بأخذ الميثاق عليهم والقصة الثانية خبرا عن ما يقول المشركون يوم القيامة من الاعتذار وقال فيما ادعاه المخالف أنه تفاوت فيما بين الكتاب والخبر لاختلاف ألفاظهما فيهما قولا يجب قبوله بالنظر من والعبر التي تأيد بها لمخالفته فقال إن الخبر عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله مسح ظهر آدم أفاد زيادة خبر كان في القصة الذي ذكر الله في الكتاب بعضها ولم يذكر كلها ولو أخبر صلى الله عليه وسلم بسوى هذه الزيادة التي أخبر بها مما عسى أن يكون قد كان في ذلك الوقت الذي أخذ فيه العهد مما لم يضمنه الله كتابه لما كان في ذلك خلاف ولا تفاوت بل كان زيادة في الفائدة وكذلك الألفاظ إذا اختلفت في ذاتها وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك تناقضا كما قال عز وجل في كتابه في خلق آدم فذكر مرة أنه خلق من تراب ومرة أنه خلق من حمأ مسنون ومرة من ظين لازم ومرة من صلصال كالفخار فهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها أيضا في الأحوال مختلفة لأن الصلصال غير الحمأة والحمأة غير التراب إلا أن مرجعها كلها في الأصل إلى جوهر واحد وهو التراب ومن التراب تدرجت هذه الأحوال فقوله سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته، معنا واحد في الأصل، إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم مسح ظهر آدم زيادة في الخبر عن الله عز وجل، ومسح عز وجل ظهر آدم واستخراج ذريته منه، مسح لظهور ذريته واستخراج ذرياتهم من ظهوره، كما ذكر تعالى لأن قد علمنا أن جميع ذريته آدم لم يكون من صلبه، لكن لما كان الطبق الأول من صلبه، ثم الثاني من صلب الأول، ثم الثالث من صلب الثاني جاز أن ينسب ذلك كله إلى ظهر آدم، لأنهم فرعه وهو أصلهم، وكما جاز أن يكون ما ذكر الله عز وجل أنه استخرجه من ظهور ذرية آدم من ظهر آدم، جاز أن يكون ما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه استخرجه من ظهر آدم من ظهور ذريته، اذ الأصل والفرع شيء واحد، وفيه أيضا أنه عز وجل لما أضاف الذرية إلى آدم في الخبر، احتمل أن يكون الخبر عن الذرية وعن آدم، كما قال عز وجل فظلت عناقهم لها خاضعين، فالخبر في الظاهر عن الأعناق والنعت للأسماء المكنية فيها وهو مضاف إليها كما كان آدم مضاف إليه هناك وليس جميعا بالمقصودين في الظاهر بالخبر ولا يحتمل أن يكون قوله خاضعين للأعناق لأن وجه جمعها خاضعت ومنه قول الشاعر وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شارقت صدر القناة من الدم فالصدر مذكر وقوله شارقت أنث لإضافة الصدر إلى القناة أصل. فهذا بعض كلام السلف والخالف في هذه الآية وعلى كل تقدير فلا تدل على خلق الأرواح قبل الأجساد خلقا مستقرا وإنما غاهيتها أن تدل على إخراج صورهم وأمثالهم في صور الذر واستنطاقهم ثم ردهم إلى أصلهم إن صح الخبر بذلك والذي صح إنما هو إثبات القدر السابق وتقسيمهم إلى شقي وسعيد وأما سيد للأبي محمد بن حزم بقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة سجدوا لآدم فما أليق هذا الاستدلال بظاهريته لترتيب الأمر بالسجود لآدم على خلقنا وتصويرنا والخطاب للجملة المركبة من البدن والروح وذلك متأخر عن خلق آدم ولهذا قال ابن عباس ولقد خلقناكم آدم ثم صورناكم لذريته وبيان هذا ما قاله مجاهد خلقناكم يعني آدم وصورناكم في ظهر آدم وإنما قال خلقناكم بلفظ الجمع وهو يريد آدم كما تقول ضربناكم وإنما ضربت سيدهم واختر أبو عبيد في هذه الآية قول مجاهد لقوله بعد ثم قلنا للملائكة سجدوا وكان قوله تعالى للملائكة سجدوا قبل خلق ذريات آدم وتصويرهم في الأرحام وثم توجب التراخي والترتيب فمن جعل الخلق والتصوير في هذه الآية لأولاد آدم في الأرحام يكون قد رعى حكم ثم في الترتيب إلا أن يأخذ بقول الأخفش فإنه يقول ثم ها هنا في معنى الواق قال الزجاج وهذا خطأ لا يجيزه الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه قال أبو عبيد وقد بينه مجاهد حين قال إن الله خلق آدم وصورهم في ظهره ثم أمر بعد ذلك بالسجود قال وهذا بينوا في الحديث وأنه أخرجهم من ظهر آدم في صور الذر قلت والقرآن يفسر بعضه بعضا ونظير هذه الآية قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفه فأوقع الخلق من تراب عليهم وهو لأبيهم آدم إذ هو أصلهم والله سبحانه يخاطب الموجودين والمراد آباؤهم كقوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وقوله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد الآية وقوله وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها وقوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وهو كثير في القرآن يخاطبهم والمراد آباؤهم فهكذا قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم وقد يستطرد سبحانه من ذكر الشخص إلى ذكر النوع، كقوله تعالى، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فالمخلوق من سلالة من طين آدم، والمجعول نطفة في قرار مكين ذريته، وأما حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، فلا يصح إسناده، ففي عطبة بن السكن، قال الدار قطني متروك، وأرطاه بن المنذر، قال ابن عدي بعض أحاديثه غلط، فصل وأما الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانها فمن وجوه أحدها أن خلق أبي البشر وأصلهم كان هكذا فإن الله سبحانه أرسل جبريل فقبض قبضة من الأرض ثم خمرها حتى صارت طينا ثم صوره ثم نفخ فيه الروح بعد أن صوره فلما دخلت الروح فيه صار لحما ودما حيا ناطقا ففيه تفسير أبي ذلك ففي تفسير أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش فجعل ابليس على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزيد ليه وفي لفظ لمزية اللي على الملائكة فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا ربنا وما يكون حال الخليفة قال تكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويغتر بعضهم بعض قالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقلص لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني من شأن ابليس. فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تقبض مني فرجع ولم يأخذ وقال ربي إنها عادت بك فعادتها فبعث ميكائل فعادت منه فعادها فبعث ملك الموت فعادت منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره فأخذ من وجه الأرض وخلط فلم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء فذلك خرج ابنه آدم فلذلك خرج ابنه آدم مختلفين فصعد به فبل التراب حتى عاد طين اللازب واللازب هو الذي يلزق بعضه ببعض ثم قال للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فخلقه الله بيده لكي لا يتكبر إبليس عنه ليقول له تتكبر عن ما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عن فخلقه بشرا، فكان جسدا من طين أربعين سنة، فمرت به الملائكة، ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم منه فزع الإبليس، فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، تكون له صلصلة، فذلك حين يقول من صلصال كالفخار، ويقول لأمر ما خلقت، ودخل من فيه فخرج من دوره، فقال للملائكة لا ترهبوا من هذا، فإن ربكم صمد وهذا أجوب، لإن سلط عليه لأهلكنه، فلما بلغ الحين الذي يريد الله جل ثلاؤه أن ينفغ فيه الروح، قال للملائكة إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له، فلما نفغ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس، فقالت الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال له الله يرحمك ربك فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة فلما دخل في جوفه اجتهى الطعام قبل أن يبلغ الروح رجليه فنهض عجلان إلى ثمار الجنة فذلك حين يقول خلق الإنسان من عجل وذكر بقي الحديث وقال يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب قال حدثنا بن زيد قال لما خلق الله النار ذعرت منها الملائكة ذعرا شديدا وقالوا ربنا لما خلقت هذه النار؟ ولأي شيء خلقتها قال لمن عصان من خلقي ولم يكن لله خلق يومئذ إلا الملائكة والأرض ليس فيها خلق إنما خلق آدم بعد ذلك وقرأ قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ليس ذلك الحين ثم قال وقالت الملائكة ويأتي علينا دهر نعصيك فيه لا يرون له خلقا غيرهم قال لا إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة وذكر الحديد قال ابن إسحاء فيقال والله أعلم خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عاما قبل أن ينفخ فيه الروح قبل أن ينفخ فيه الروح حتى عاد صلصالا كالفخار ولم تمسسه نار فيقال والله عالم لما انتهى الروح إلى رأسه أعطس فقال الحمد لله وذكر الحديث فالقران والحديث والاثار تدل على أن الله سبحانه نفخ فيه من روحه بعد خلق جسده فمن تلك النفخه حدثت فيه الروح ولو كانت روحه مخلوقه قبل بدنه مع جمله ارواح ذريته لما اعجبت الملائكه من خلقه ولما تعجبت من خلق النار وقالت لاي شيء خلقتها وهي ترى بني آدم فيهم المؤمن والكافر والطيب والخبيث ولما كانت ارواح الكفار كلها تبعا لابليس بل كانت الارواح ك مخلوخة قبل كفره فإن الله سبحانه إنما حكم عليه بالكفر بعد خلق بدن آدم وروحه ولم يكن قبل ذلك كافرا فكيف تكون الأرواح قبله كافرة ومؤمنة وهو لم يكن كافرا إذ وهل حصل الكفر للأرواح إلا بتزيينه وإغوائه فالأرواح الكافرة إنما حرثت بعد كفره إلا أن يقال كانت كلها مؤمنة ثم ارتدت بسببه والذي احتجوا به على تقدم خلق الأرواح يخالف ذلك وفي حديث أبي هريرة في تخليق العالم الاخبار عن خلق أجناس العالم وتأخر خلق آدم إلى يوم الجمعة ولو كانت الأرواح مخلوقة قبل الأجساد لكانت من جملة العالم المخلوق في ستة أيام فلما لم يخبر عن خلقها في هذه الأيام علم أن خلقها تابع لخلق الذرية وأن خلق آدم وحده هو الذي وقع في تلك الأيام الستة وأما خلق ذريته فعلى الوجه المشاهد المعاين ولو كان للروح وجود قبل البدن وهي حية عالمة ناطقة لكانت ذاكرة لذلك في هذا العالم شاعرة به ولو بوجه ما ومن الممتنع أن تكون حية عالمة ناطقة عارفة بربها وهي بين ملئ من الأرواح ثم تنتقل إلى هذا البدن ولا تشعر بحالها قبل ذلك بوجه ما وإذا كانت بعد المفارقة تشعر بحالها ويفي البدن على التفصيل وتعله ما كانت عليه هنا. مع أنها اكتسبت بالبدن أمور عاقتها عن كثير من كمالها فلأن تشعر بحالها الأول وهي غير معوقة هناك بطريق الأولى إلا أن يقال تعلقها بالبدن واشتغالها بتدبيره منعها من شعورها بحالها الأول فنقول هب أنه منعها من شعورها به على التفصيل والكمال فهل يمنعها عن أدنى شعور بوجه ما مما كانت عليه قبل تعلقها بالبدن؟ ومعلوم أن تعلقها بالبدن لم يمنعها عن الشعور بأول أحوالها وهي في البدن فكيف يمنعها من الشعور بما كان قبل ذلك وايضا فإنها لو كانت موجودة قبل البدن لكانت عالمة حية ناطقة عاقلة فلما تعلقت بالبدن سلبت ذلك كله ثم حدث لها الشعور والعلم والعقل شيئا فشيئا وهذا لو كان لكان من أعجب الأمور أن تكون الروح كاملة عاقلة ثم تعود ناقزة ضعيفة جاهلة ثم تعود بعد ذلك إلى عقلها وقوتها فأين في العقل والنقل والفطرة ما يدل على هذا؟ وقد قال تعالى والله أخرجكم من بطون أم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئلة لعلكم تشكرون فهذه الحال التي أخرجنا عليها هي حالنا الأصلية والعلم والعقل والمعرفة والقوة طارئ علينا حادث فينا بعد أن لم يكن ولم نكن نعلم قبل ذلك شيئا البتة إذ لم يكن لنا وجود نعلم ونعقل به. وايضا. فلو كانت مخلوقة قبل الأجساد وهي على ما هي عليه الآن من طيب وخبيث وكفر وإيمان وخير وشر لكان ذلك ثابتا لها قبل الأعمال وهي إنما اكتسبت هذه الصفات والهيئات من أعمالها التي سعت في طلبها واستعانت عليها بالبدن فلم تكن تتصف بتلك الهيئات والصفات قبل قيامها بالأبدان التي بها عملت تلك الأعمال وإن كان قدر لها قبل إيجادها ذلك خرجت إلى هذه الدار على ما قدر لها فنحن لا ننكر الكتاب والقدر السابق لها من الله ونودل دليل على أنها خلقت جملة ثم أوضعت في مكان حية عارمة ناطقة ثم كل وقت تبرز إلى أبدانها شيئا فشيئا لكنا أول قائل به فالله سبحانه على كل شيء قدير ولكن لا نخبر عنه خلقا وأمرا إلا بما أخبر به عن نفسه على رسال رسوله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عنه بذلك وإنما أخبر بما في الحديث الصحيح إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فالملك وحده يرسل إليه فينفخ فيه، فإذا نفخ فيه كان ذلك سابع حدوث الروح فيه ولم يقل يرسل الملك إليه بالروح فيدخلها في بدنه وإنما أرسل إليه الملك وحده فأحدث فيه الروح بنفخته فيه لا أن الله سبحانه أرسل إليه الروح التي كانت موجودة قبل ذلك بالزمن الطويل مع الملك ففرق بين أن يرسل إليه ملك ينفخ فيه الروح وبين أن يرسل إليه روح مخلوقة قائمة بنفسها مع الملك وتأمل ما دل عليه النص من هذين المعنيين وبالله التوفيق ينتهيون مجلسنا هذا على خير بإذن الله نرقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته